ただいま قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه علي الم الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وأ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 「私の思い出は何でもいいです」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 ك أ ن ه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما 私の思い出を忘れずに私の思い出を忘れずに私の思い出を忘れずに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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ن ي ن م و س و د ك ا ل ن ا وجاء ر ب ك و ا ل م ل ك صفا ص ف ا و ج ا ء ي و م ذ بجهنم ي و م ذ ذ ي ت ك ه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 ي و س و ع ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ن ا ئ ن ت ر ج ف ي ع ب ا د ي و ر محمد ر ا ت ي ا ل ل ه